وَذَرُوا ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كانوا يَقْتَلِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لْيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ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 قال النَّارُ مَسْوىكُمْ خَالِدينَ فِيهَا إللاا مَا شاء اللَّهُ إِ رَبكَ حَكيمٌ عَم وَكَذَلِكَنُ والّ بَعْضَ الظَّالِمِ لَ بَعْظَم بِمَا كانَوا يَكْسِبُون يا مععْشَعَ الجِنّ وَالْإِنسِ لَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِكُمْ يكُصُّونَ عَلَيكُمْ آجاتِ وَيذِرونَكُمْ لِقَا أَِْكُم هذاَا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 وَجعُوا لللههِ مِما ذَرَأ منن الْ الحَرْثِ وَالأَنْآامِنَ صبًا فَقالوا هذا لللَّهِ بِزَعْمِهِم وَهذاَا لِشُرَكَائن فمَا كانََ لِشُرَركَ إِهم فَلَا يَصلُ إلَى الله وَمَا كانََ لللَّهِ فَهُو يَصلُِوا إ شُرَكَ إِهِم سَاءمَا يَحمون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 وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خشر الذين قتلوا أولاذهم سفها بغير علم مَا رَزَقَهُمُ رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتبين.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 نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنسيين أم اجتملت عليه أرحاب الأنسيين أم كنتم شهداء إذ بصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم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 فإنه رجس أو فسطا أهل لغير الله به فمن الضر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمناك الذي زفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض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 كَذَالِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِّن عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِن أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ أَلْهَٰذَاكُم أَجْمَعِينَ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 وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرااسَتِهِم لَغَافِلِينَ أَ تَقولوا لَ أنا عُنْزِللَ عَلَن الكِتابُ كُ أَهْدَ مِنهُم فَقَجَا أَكمْ بَجِنَةُمِ الرَبِّكُمْ وَهُدَ رَحْم فمَنْ أأَظلمُ مِ مَنْ كَذَّبَ بِآياتِ اللهَّهِ وَصَدَفَ عَنْه سَنَجَزِ ال الذينَ يَصِْفونَ عنْ آياتنَاسُ العذابِ بِمَا كانَوا يَصِفون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 قال ققال خَلَقناَاكمُمْ ثمُم فَووناَاكمُم ثمُ قُ النالِمَلائكَ تسْجدول آدممَ فَسَجدَ إ إبلسَلَمْ يكُمْ مِن السادِين قال م منَنعكَ أأَلَّ تَسجد إذ أمتُكَ قالَا نا خَيْرُ منِنهُ خَلَقَتَني منِن النار وَخَلَقَتَهُ مِن طيد قال فَحبِفُ منها فَمَا ي يكونُ لك أنْ تَتكبَّ فيِيهَا فَُد إنك منِنَ الصغِرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم سراطك المستقيم ثم لآتينهم مِنْ بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاترين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 فوسْوسَ لَهُم الشَّيطانُ لُبْضِي لَما م ورِيعَنْهُماَا مِن صَوْؤَاتِهِ وقال مَا وَقالَا مَا نَهكُ ماَا رَبّكُ مَاعَه الشَّجرْرَةِ إلَّ أَنْ تَتكونام لَكينِ أَوْ تَتكون مِنَ الْخَالدِين وَقاسَمَمَا إني لَك ماَا لَمِنَ النَّ صِحينَ فَدَلَّهُ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 يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينجع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يغاكم هو وَقَبِيلُهُ من حَيْثُ لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وَإذاَا فَلُوا فَاقِشَةً قالوا وَجدَدنَا عَلَهَا أَبأَنا وَلهَّهُ أأَمَرَ ن بِهَا قُلْ إِ اللهَّ لا يَأْمرُرُ بالِالْفَخْش تَقولونَ علىى اللهَّ مَا لا فَلَُون قأَمرَرَ رَبّ ب بالالْقِشْقِ وَقيمُ وجُوهَكمُمْ عندَ كلُِ مَسْجد وَدِعُهُ مخْلِصين لَ الدّينَ كمامَا بَدَأكُمْ تعودُ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 قإِنما حَََّمَ رَبّ الْ الفَواحِشَ مَا غهرَ م مننهَا وَما بطَنَ والْإِثْمَ والضَغْيَ بِعير الْ الحَقِّ وأأَن تُشّكُ بالِلَّهِ مَالَم يُنَززِل بهِهِ سُلْطان وأأَنْ تَقولوا علىى اللهَّ م لا تَعلمون وَِكلُلِّ أُمَّة أأَجل فَإذا جَا أَجلهمم لاَا يََْأخرِرونَ ساعة وَلا يَستق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 لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وماذا أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم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 وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أَصْحَابُ الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة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 فاذكروا آلَ الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كام يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم ذجس وغضبه هتجادلون لي في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنفضلين فأنجينا هو الذين معهوا برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا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 واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها كشورا وتمحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعفوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا مِنْ قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إا بِمَا أُرْرسِلَ بِهِ مُؤْمِنون قالَا الذينَ استتَتْبرَرُوا إا بَِّذِي آم تُمْ بِهِ كَافِرون فَأَقَر الناقَتَ وَعْتَوعا أَمْ بِ رَبّهِمْ وَقالوا يَا صَالِحُؤتِناَا بِمَا تَعدُنَا إِن قُْتَ مِنَ الْمُررسَلين فَقَدَتْهَُُجفَة فأَصَْعُوا فِي ذا بِهِمْ جافِمين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 وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قالوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَقَامَهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُ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 وَذكُروا إذكُْ تُمْ قليلَ فَكَثَّرَكُمْ وَظُرُ كيفََكَانَ عَطِبَةُ الْ المُفسِدين وَإِن كَان قائفَةُم مِْكُمْ آملوا بالَِّذ أُرسِْلتُ بهِه وَقائفَة لَمْ يُؤْمِنوا فَصِْروا حتىَ يَحكُم الله بينَناَا وَهُو خَير الحاتِمِين خَدَقَ اللههُ العظيم